أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخذوا طأت ولكن ولكن ما تعمدت قنوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أمماتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا لم تروها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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين فِي قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وَمَا وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبلنا يولون الأدبار وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَيْمَ فَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا الَّتُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِنِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيْنًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ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 لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم ما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا مَا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إِلَّا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتي عكنا وأسرحك سراحا جميلا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 ومن يقت منكم كُنَّ لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهنية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكينا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خانك وبنات خاناتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَا من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ولا بَدَّنَ بدن بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِوَرَائِحْجَابًا ذَلِكُمْ أَطْهَارٌ لْقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ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 إن تبدو شيئا أو تخفه فإن الله كان بكل شيء عليم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن وَلَا أبن İçuanihin, ve la abnai içuanihin, ve la abnai aqxawatihin, ve la nisaaihin, ve والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو بهتانا فقد احتملو مبينا يا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنا أي فَلَا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون, يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا طع الناس أتانا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا أتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرّاه الله مما قالوا وكان عاد الله وجهه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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملها فأبين أي يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهلا